أي إلى نصف ليلة العيد فمن انصرف قبل ذلك ترك واجبه فعليه دم عدم جبران الناس الآن يترخصون يستهينون بهذا الواجب أو بهذا الركن. وبالاخص الذين اتبعوا المطوفين ينزلون في مزدان فتى نزولا خفيفا بعضهم لاجل ان يصلوا وبعضهم لاجل ان ياخذ الجمرات ثم بعد ذلك ينصرفون يركبون ويتوجهون الى منى ويتركون المكان هذا الذي ذكره الله أبي قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي هذا المكان والذي أبات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص إلا للضعفة مع قوله يخلوا عني مناسككم أقدم الضعفاء من أهله وكان من من قدمه ابن عباس يقول رضي الله عنه كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفه أهلهم المجدلفة إلى ميناء ضعفة أهلهم إلى منى فخشي عليهم شدة الزحام إما في الطريق وإما في الضمي فقدمهم والصحيح انه ما قدمهم إلا في آخر الليل أبواهم قدر ذلك بما غيب الكمر ليلة العيد في تلك يغاب الكمر وقد بقي ساعة ثاني على الفجر أو ساعة ثاني ونصف هكذا يترخص الناس الان اذا كانوا في حافلة ومعهم مثلا خمس من النساء او عشر والبقيه يشرون أو ثلاثون من الاقوياء من الرجال الاقوياء قد يكون من الشباب او من الكهول الاقوياء ومع ذلك يقولون نذهب جميعا ثم يذهبون إلى الجمرة ويجدون الزحام مكتباً هناك ولا يرمون ويرجعون وقد فأتهم المبيت ولم يدركوا الرمي ويبكون بإحرامهم أو يذهبون إلى البيت ويطوفون وقد يجدون أيضاً الزحاما أنقول الأولى أنكم تبقون في مزالفة وتصلون فيها الصبح وإذا أردتم أن ترسلوا ضعفة ذهب بهم واحد مع السائق وذهب بهم ورمى بهم أو بعد الرمي رموا ذهبوا إلى مكة وطعفوا أو طافوا وسعى كان عليهم سعي وأنتم أيها الأقوياء أي في مجدلفة وتصلون في الصبح وتمشون على أرجلكم أنتم تشاهدون كثرة المشاة الذين ينصرفون من عرفة مشاة يقدرون بمئات الالوف يمشون على الطريق ويصلون وهم اقوياء وكذلك ايضا اذا اصبحوا بمزدلفه مشوا ايضا مشى مئات الالوف لا يضركم اذا اصبحتم ان تمشوا وانتم اقوياء الى ان تصلوا الى الجمره تصلوها وقد ضلعت الشمس أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابن عباس معه جعل يضرب افخامهم وهم شباب من شباب بني هاشم فقال اي لا ترمي الجمره حتى تطلع الشمس ارشدهم اذا كان معهم ضعفه الضعفاء يرمون في آخر الليل، وأنتم أيها الأقوياء تظروا حتى تطلع الشمس. آمن دونا الضعفاء الأم سلمة أم المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أم سلمة إلى إلتنحار. قرمت في جمرة قبل الفجر يعني يمكن قبل الفجر بساعة ثم عفابت فطافت تقول إنها طافت وهم يصلون الفجر اي في الحرب يصلون صلاة الفجر نعرف أن الكثير من الناس يركبون سياراتين من عرب ويتوجهون إلى مزدلفة ولشدة الزهام يتأخرون فما حكم هؤلاء لقد لا يصلون إلى مزدلفة إلا قبل الفجر بساعة أو بساعتين فهؤلاء لابد أنهم يبقوا إلى أن يشفروا بعد صلاة الفجر. كذلك الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اخر المغرب حتى صلوها مع العشاء بمجدلها هؤلاء الذين يتأخرون لسدة الجهار يبقون مثلا في الموقف الواحد اقدر ساعة ما تهرك إلا قليلا يأتي عليهم مثلا الساعة العاشرة وهم بسيارة الحادية عشر الثانية عشر الساعة الواحدة الساعة الثانية وهم لا يزالون في الطريق فماذا يفعلون نقول عليهم أن يصلوا في الطريق لأن صلاة العشاء لا تؤخر الى نصف الليل الا لاجر ولو كان الوقت امتد إلى, الى اخر الليل لكن اذا عرفوا انهم سوف يتاخرون فعليهم ان ينزلوا يتركوا السائق بالسيارة وينزلون حتى ولو كان معهم نساء ويصلون بين, بين الشوارع كما يشاهد الساعه العاشره او نحوها يصلون اذا, إذا صلوا او ركبوا اي يكفيهم للصلاة ربع ساعه او ثلث الساعه يصلون المغرب يصلون العشاء ثم يركبون ثم يمسك أحدهم السيارة وينزل السائق ويصلي ويدركهم لأن السائر بطئ ثم إذا قدر أنهما وصلوا إلى مزالفة إلا بعد الصباح فما حكمهم يقولون ما عدرته النبيك ما مابتنا في مزدالفة والمبيت من الواجبات الكثير منهم قد يكون معه في سيارة عشر عشرون أو خمسون فهل نقول كل منكم عليه فدية لأن من ترك المبيت المزدالفة فعليه فدية نقول نقول انكم ماذورون حيث انكم ما دخلتم اسعى بذلتم بإمكانكم ولكن حبسكم الطريق ثم نقول أيضا ان في امكانكم ان تتركوا السيارة مع السائق وتسيرون اذا رايتم ان الطريق قد توقف أي على أرجلكم كما تشاهدون أتدرس المشاة من من من من المشاة من عربة إلى مجدلبة أتمشون ساعة أو ساعتين وتصلون إلى مجدلبة والسائق والعجز مثلا يبقون معه. وفي إمكانكم أن تدلوها على مكانكم وجدت هذه الواطف أن قال أفتح أعتدت تصبنا به نحن وصلنا وصلنا في الساعة الحدية عشر ومعنا أفرشن افرشناها لننام عليها نحن في المكان الفلاني سر مع الطريق الفلاني الى ان يصل اليكم ولو ما وصل الا الصباح حتى لا يفوتكم هذا المبيت وحتى تذكروا الله كما امركم فاذكروا الله عند المشعر الحرام والى قدر أنهم اتعللوا وقالوا ما أنا نساء والنساء قد يشق عليهم السير على الأرجل فيبقى العجزة في لكبر سن أو نهوة في السيارة ولو فاتهم المبيت ولو ما وصلوا إلى بعد الصباح كما هو مشاهد من العلماء من يقول انهم يكدون ان عليهم دما ان ترك المبيت بمزدلفه ولكن نقول انهم بذلوا ما يمكنهم من الجهد فاصبحوا ماذورين ولا شيء عليهم ولكن في اثناء الطريق يشتغلون بالذكر يهبون ويحللون ويذكرون الله ويدعونه ليكن طمع ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام امن تعجل امن مزدلفه امن الضعفه ونحوهم له ان يرميه اخر الليل الضعفه وأما الأخوة الذين يذهبون معهم يقول أنه انا أذهب مع والدتي أنا أذهب مع زوجتي إذا كانت عاجزه أن أقول أن تأخر الرمي لأنك قادر الى ان تضرأ الشمس وإذا أفاضت المرأة توجهت إلى مكة إلى البيت للطواف فلك والحال هذه أن وتقدم الطواف على الرمي ولا حرج في ذلك لأن أعمال منا يجري للتقديم والتأخير العادة أنهم إذا توجهوا من ميناء إلى البيت للطواف قد لا يصلون الا وقت الصبح معلوم ان هناك طواف هناك صلاه الفجر يصلون يصلون فيها الذين لا لم يحجوا او الذين قد وصلوا كذلك ايضا بعدما تفرع الشمس يصلون صلاه العيد وذلك لا يمنعهم من الطواف الذين يطوفون او عليهم طواف يطوفون ولو وقت صلاه العيد وان انتظروا إلى أن تنتهي صلاه العيد الطاف بعد ذلك وهو اولى الواجب الرابع المبيت بمنى اي بليالي التشريق لقول عائشه رضي الله عنها ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريد والصحيح ان الحجاج يبكون في منى ليلا ونهارا هذا هو الفقر أن يبقون لياليه أيام التشريك. وذلك لأن تلك الأيام... تسمى... أيام منا. وإذا كانت أيام منا... فإن الحج يبقى فيها. يبقون فيها... في هذه الأماكن... لكن... يتساهل كثيرون من أهل الترف أو أهل السروف ونهوهم فإسكنون في العزيزية في شكة مرتبعة الكيمة ونهوها ويتركون المبيت في منع ويأتون فقف لرمي الجمار نرى ان هذا خطا وأن الاولى أن يبقوا في منا صحيح أن منك كالتريق لا يجدون ذي أمتانا المخيمات التي منت الحكومة قالوا إنها لا تتسع لأكثر من أربعمائة أو خمسمائة من الفجاج والفجاج قد يبلغنا مليونين أو أكثر قريبا من ثلاثة ملايين فأين يكونون في هذه الأيام أن نتذكر قبل خمسين سنة أو ستين سنة أنها واسعة وكل يجد مكانا يضرب فيه خيمته أن نبني خيامنا في الشعاب الشمالية ونتركها مبنية ونذهب إلى عرفة ونرجع يبي ما والناس في ذلك الوقت تكفي العشر خيمات صغيرة يعني ولو كانوا عشرة والنساء يكن في طرف الخيمة بينهن حاجبا وبين الرجال إحجاب الآن هذه الخيام الكبيره التي قد لا يبقى في الخائمة إلا ثلاثة اثنان أو واحد مع أنها قد تتسعون لستة أو نحوها فلعجل ذلك حازت مكانا وضيقت هذا المشعر رخص بعض المشائخ. أن يبنى في منها، وبالأخير في السفوح الشمالية أو ما قرب منها في نهاية لخلق كثير بدأ فيها وجعلها مثلا من 15 دور لا شك أنها ستنفس على الناس لو بنعت السفاة الشمالية الجبال الشمالية خافية أما الجنوبية فإن فيها بيوت الحكومة وكذلك ايضا جوائرهم نحوها تبقى الجهات الشمالية إذا بنية فيها مثلا 300 عمارة كل إمارة خمسة عشر دور فماذا تفعل ثلاثمائة إمارة أو أربعمائة لا شك أنها أتك في مئات العلوم أفكروا في ذلك وبنوا أبدأوا في البناية ولا بأس إذا أجرواها وبقيه في السنه في يتمسعون بها بقيه السنه ايام منها اربعه ايام مثلا التي يوم العيد وثلاثه ايام بعده وكذلك ايضا يوم الترويه يعني سته ايام يحتاج اليها يعني يوم الترويه ويوم عرفه ويوم العيد وثلاثه ايام بعده بكية سنه لهم يؤجرونها وينتبعون بها كذلك أيضا يؤجرونها في هذه المواسط يخذنا أنفقتهم عليها في عشر سنوات واذا هم قد استرجعوا من أنفقوا عليها لأنهم غالبا سوف يؤجرونها من وقت مجيء الفجاج قد يقولون نؤجرها عليكم من اليوم الاول من شهر الحجاج الى اليوم الرابع عشر او الخامس عشر يعني نصف شهر اشق مثلا يعجرنا باربعين الفا تتسع فيها مثلا خمس خرق او اربع يختبون منها فلذلك اذا ضاقت امينة الان سكنوا في العزيزية او سكنوا في الششة التي غربا منها او السكن في مزدلفه الان كثير من الخيام في مزدلفه يعني امتدت المباني فيها نحو نصف كيلو كلها من مزدلفه من الخيام فلهم ذلك لاجل الحاجه وإلا بالصحيح أن حجاجة كان في تلك الأماكن يجدون متانا واسعة الآن ضاقت الأماكن الشوارع الكبيرة أخذت جزءا كبيرا كانت الشوارع أقليلة الشارع نحو سبعة أمتار أو خمسة امتار وفي حرفتين من هنا ومن هنا خيام من ادنى منا الى الجمرات المساحات الواسعة التي هؤلاء الجمار الجمرات مبنيه بها خيام وكذلك مجر الكبش يعني الذي هو شمال الجمرات يمتلئ يكون فيه مثلا أثلاث مئة خيمة أو خمس مئة خيمة، أثنا عشر خلقاً كغيره. هو أمر أن إذا قلب فارت الشوارع ومساحات توسعة توسعة لل للمشاعر وللجمرات وما أشبه ذلك، هل ذلك؟ ضائقت منى وإلا فقد ذكروا ان من خصائص منى أنها تتسع لعدد كثير كتب الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله الرساله المطوعه تتعلق بالحج وذكر فيها ان من خصائص منى أنها تتسع لهذا العدد الكثير وأن من فصائصها أكلة البعوض فيها وكلة الزباب مع كثرة ما يذبح فيها من البائع أن تذكر في تلك السنة أبي تلك السنين قبل ستين سنة أنهم يذبحون يذبحون في جئتهم عند قيامهم. ولكن بعد ذلك بسنوات خافت البلديه ان تتلوث تلك الاماكن بالفرخ والدم فمنعت الذبح الا في داخل الشبوك وجعلت هذه الشبوك التي تذبح بها الفجاه أن يدخلون بها الإبل والبكرة والغنم يتذبه البكرة عن سبعة والبدنة عن سبع فدية والشات عن واحدة من ضأن أو معز، فلذلك أصبحت منا نظيمها ولكن ايضا أيضا لكثرة الحجاج أنهم يلقون فيها النفايات يلقون بها الكؤوس الماء بعد ما يشربونها وتشغل حيزا مكانا وكذلك بقية النفايات التي منهم فلذلك البلدية وعمالها يشتغلون بالتنظيف وقد جعلوا براميلة لجمع النفايات ولكن الناس لا يتقيدون وعلى كل حال فان الحاصل ان اهل اهل منا يقفون في منا اذا وجدوا مكانا واذا لم يجدوا أنزلوا في باكبر ما يمكنهم واذا لم يجدهم ذهبوا بعيدا ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه رخص لمن لم يجد مكان في ميناء أن يبيت حيث شاء لذلك الذين يجدون مكان يبقون الذين من مكة ألا يجد من ذهاب منع الى بيوتهم يبقون في بيوتهم هذا هو الأسر يترخص أهل مكة يترخصون يكونون في منا ساعة من النهار أو ساعتين يزم يرمون الجمار يزم يذهبون إلى بيوتهم أكثر إقامتهم من في منذ الأملة في مكة نرى أن هذا خطأ الحجاج الذين من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا إلى بيوتهم بعد خمسة أيام خرجوا من بيوتهم اليوم الخائف الثامن ولم يرجعوا إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر واعتبروا ذلك سفر لان السفر يقدر بالزمان يعني غابوا اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسه ايام وتزودوا حملوا معهم زادا وزادا فاعتبروا مسافرين هذا هو السبب في انهم كسروا الصلاه الحاصل ان الفجاج الأصل أنهم يبقون في ميناء إلا من كان له شغل ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي ميناء من عجل سكايته بعزن له وكان هو الذي يخرج الماء من بئر زمزم ومعه أماده معه خدمه وعبيده وأولاده دائماً يتذبون الماء بالجلق ويصبونه بالأخوار وذلك لأن البيت لا يخلو لا يخلو من الطائفين ليلا أو نهارا يأتي أناساً في اول الليل وفي في وفي اخره للتوطؤ في الافاضه ولا بد انهم يحتاجون الى الشرب فيجدون المياه بهذه الاحواض ويجدون بها كؤوسا يشربون فاستاذن ان يترك المبيت فاذن له لانه عنده شغل الا وهو هذه السقايه ويدخل في ذلك أمن له عمل أتى الذين يشتغلون في المستشفيات يمرضون المرضى قد يكون في الحجاج مرضى التغيير يمرضون باقتلاف الأجواء عليهم أو يكون هناك حوادث فتمتلئ المستشفيات فهؤلاء الذين يعملون فيها ان كانوا قد حجوا وقوموا بعرفه فلهم عذر في ان يداوموا في اوقات الدوام في مستشفياتهم ولو خارج منها كذلك ايضا قديما رعاه الابل الحجاج يحجون على الابل على الرواح, ال... الرواح البهائم أمي الجمال والنوق ولا بد لها من علف فيشك عليهم من يستر لها علف فيستأجرون الراعي أن يذهبوا بها أي ليرآها الراعي قد يذهب معه عشرون أو ثلاثون أو خمسون بعيرا يحفظها على أهلها ترأى بالشعاب هذا الراعي يسكت عنه المبيت ويجمع الرمي يجمع رمي يومين في يوم العيد يرمون يرمون في الظحاء ثم يخرجون إلى الشعاب هذه المطايا حيث إذا خرجوا يجلسوا معها اليوم بقية يوم الإيد واليوم الثاني عشر ثم يرجعون اليوم الثاني عشر إذا كانوا يتعجلون ويرمون عن يومين يرمون رمي الحدي عشر ثم يرمون رمي اليوم الثاني عشر يجمعونه وذلك دليل على جواز جمع الرمي أما هؤلاء سقط عنهم المبيت في حديث عصر من رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لدعاء الإبل في الميت وتتأمن يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد أهلي يومين ثم يرمن يوم النخر هكذا كأنهم يرمن يوم النخر ثم اليوم الحاج عشر والثاني عشر يجمعونها يرمونها جميعا ولكن يرتبون ثم بعد ذلك يرجعون في يوم النفر الذي هو اليوم الساعه عشر ويرمون هكذا الصح هذا الحديث وهو ضروري لانهم قد يقولون لا يجوز لنا ان نترك هذه البهائم دون ان نعلفها يشك علينا أن تكون باركه لثلاثه أيام. ويشك علينا ان نذهب ان نشتري لها علفه فلذلك يرسلونها مع هؤلاء الرعاه فلا حرج على هؤلاء الرعاه يسقط عنهم المبيت فالحاصل انه يسقط المبيت عن له شغل عن عنده عمل مروري كالثقات والرعاة ومن يلحق بهم وأما البقية فإنهم يبيتون هؤلاء الذين في خارج منا يتعلن ويقولون ما وجدنا مكانا ولكن أعبابهم قد يجدون, يجدون في منا هذه المخيمات قد يقولون إنها مرتبعة السعر إن قيمتها رفيعة وانها يشك علينا ونجد الشكاك الذي في داخل مكة العزيزيه العزيزية أو الششة أنها رخيصة ارخص من الخيام ان يقولوا انتم تكلفتم واتيتم مكان بعيد لاجل ان تكملوا حجكم فمن تكمله ان تبيتوا بمنا في هذه الأي الايام يوم العيد ويوم العباده ولا تترخصوا على الترخص الذي يذهب عليكم جزءا من حجكم يجوز المبيت في الزيادات التي في مزدلفه هناك خيام امتدت في مزدلفه انه, أنه نصف كيلو من حدود اراء مزدلفه هذه الأعلام أجعلت احتياطا ولذلك راقت منها بهذه الأعلام التي نصبت فأجعل مثلا الوادي الذي يسمونه وادي مخسر أجعله أنه خمسين مترا مع أنه رمية بحجر قد يكون عشرة أمتا ولكن من باب الاحتياط ثم بعد ذلك جعلوا حدود مزدلفة داخلة في ميناء الصحيح أن الجبال المنتهب جنوبا أنه, أنه نهاية ميناء ونهايتها أيضا من الغرب قالوا نهاية جملة العقبة ولكن مع ذلك لو سكنوا قدام الجمرة أنه كيلوا في جاءة مكة أبنوا فيها وسكنوا إلا كان ذلك من منها. هو أولى من أن يسكنوا في داخل مكة كذلك قد يستأجرون بعض الاستراهات التي بالشعاب البعيده البعيدة ويقولون أننا ماذورون الذين يحجون ببعض الضعفاء والفقراء والعاجزين يوجد كثير في داخل المملكه عاجز فيتبرع بعض المحسنين ويدفع اجرتهم اجره كل حاج مثلا انا ادفع عنه مثلا خمسمائه او مائتين انت تقوم بت... باخبارهم بلده ثم تقوم بالنفقه عليه ثم تقوم باسكانها فيتعلنون ويقولون هذا المبلغ الذي دفع إذا استاجرنا القيام التي الخيمه بثلاثين ألفا أو نهوها فيسكننا في القيام التي في داخلي او أو كذلك يسكنون في اتراهات في الشعاب الشماليه السمالية ايضا أيضا ولعلنا نركز عند الخامس لنكملهم إن شاء الله في الجرح الآتي والله الله أكبر الله أكبر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 أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد قال الناظم رحمه الله ولا شيء في إيل المحق تيقنا وإن يفتد وإن الإيل اضر فجودي ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي ويكره تكثير وافراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد ومن يكو خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي ولا بأس في أيمانه مع صدقه ولا ينفع التأويل من كل معتدي وحرم وقيل اكتره يمينا بمن سوى الإله له أثنت أو لم تقيدي ولا يجب التكثير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي ولم تنعقد ايمان غير مكلف غير مكلف مريدا مواتيه وان لم يعودي وندب وقيل أوجب تبرر مقسم وقي وندب وقيل اوجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا ادري قدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاه وسلام على محمد وعلى اله وصحبه يقول ومن يولي احدا كاذبا لاقتطاعه ابي حق امرئ يغمر عليه ويبعثيه الالاء هو الحلف الذي يحلف كاذبا يقتطع بهذا الحلف ما لم يأم مسلم جاء في الحديث لقي الله وهو عليه غربان أنا أعوذ بالله ثم يقول ولا شيء فيه إلى المحك سيقن المحقق الصادق إذا حلف وهو صادق فلا حرج عليه لا شيء في إذا كان محقا أو متيقنا يهدف ويقول أنا حلفت وأنا صادق بار أبي أميني إنما الإثم على الكاذب الذي يهدف ويعرف أنه كالب ولا شيء فيه إلى المحق أي في حلف في المحق تيقن وان يفتد الاله ابر أفجود اذا كان هناك أبدا الحلف فهو ابر اذا يفتد ياتي أبي كلام دون حلف يفتد الحلف أبي كلام يُعذر به أو كذلك يتوى الرمان الحلف بأجمعه فلا يحلف يفتدي يمينه فهذا ابر عجواد فجود هذا ولا تجعل, الله ولا, تجعل ولا تجعل أن الله أهدونك جنة بأيمان كذبا المنافق تعتدي أخذ ذلك من قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أي لا تفسروا الحلف دائما فإن الذي يفسر الحلف قد يكع في الكذب وإن كان قصده الصدق وكذلك أيضا الذين يتعمدون الكذب وذلك من صبهة المنافقين كما أخبر الله تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البراءة يتفير قوله ويهدفون بالله إنهم لمنكم ومعهم منكم يهدفون بالله لتربوا عنهم يهدفون بالله لكم لتربوا عنهم يهدون بالله إليكم ليربوكم وأنا ذلك سيهدون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم هذه ايمان كاربة يقول لا تجعلنا الله دون تجنة بأيمان تلب كالمنافق تعتدي فلا تكسر من الحلف ورد عظام في صفات أو فيما نهي عنه كثرة الحنف كثرة الأيمان الساربة ويكره تكثير وإفراض صادقا صادقا اليمين لخوف الكب عند التعدد يكره كثرة الايمان وكثرة الحلف والافراط فيها ولو كان صادق اليمين وذلك لخوف الكذب أقد يظن ويغلب على ظنه أنه صادق فيما حلف عليه ومع ذلك يحصل أنه كاذبا فتكون يمينا فاجرة فلذلك يقول يكره قل ألا ترأى لوجود الوعيد يكره تكسير أي تكسير الألف وإفراط يعني زيادة صادق اليمين يعني ولو كان صادق اليمين جاء لما هو الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأهي أكو عليهم العذاب قال ورجل جعل الله بضاعة لا, لا يبيع إلا بيمين ولا يشي أشتري إلا بيمين كأنه جعل الله تعالى بضاعة هذا من المحرم ومن يك خيرا حنده فهو سنه وندوا الادنى القاضي الذي بالحق يرتدي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اهله على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير اهكذا اخبر وقال ذلك ايضا لعبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن بن سمره اذا علمت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك واعطي الذي هو خير امثال ذلك اذا حلفت انك لا تكلم فلانا وكان هناك مثلا سبب ايه كغضب او سوء معاملة فالمستحب استحب ان تكلمه وتكفر او احلفت انك لا تفعل هذا البر فكفر اروي ان رجلا كان عنده دين اي له فجاءه صاحب الدين وطلب منه أن يخفف عنه فحلف أني لا أخف ولا أسكت شيئا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حلف أن يفعل البر يعني الا لا يسكت ألي يكفر ويسكت أمن دينه كالصدقات على هذا النبي هو مدين عاجز عن الوفاء فهذا ايضا مثال اذا كان لك حق ودينا وحلفت انك لا تسقط منه شيئا استحب ان تحنث وان تسقط وتكفر عن حبيبك يقع بين الناس كثيرا تفاجر. لأجل كلمات أو لأجل سوء معاملة أو لأجل خلاف في مال أو يأك من الفقوق أو لغلات وقفا أو نحو ذلك ويتهاجرون يهجر الأخ أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه أو نحوهم ويحلف أنني لا أسلم عليه وأنني ألا أرضى عنه ولا أكلمه أن نقول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأعطي الذي هو خير الكثارة في عسيرة عليك أن تدعى كثارة اطعم عشرة مساكين أسمع أتُكلم أخاك وتتنازل عن هذه الظلمة التي وقعت منه أتثنى عن حقك حقك أو أتأذره فيما ذهب إليه هذا معنى قوله وعياك خيرا فيه فهو سنه سنة إذا كان الفهم خير أبا إنه سنة أن تحنس ونذب النذب والسنة والمستحب من واحد لدى القاضي اللي بالحق يفتدي حتى مثلا لو حلف عند القاضي أي يفتدي أي من هو قد يحلف عند القاضي انني لا اسكت وانني لا اتسامح ان اقول اتحلف على على ترك الخير هذا خطا منك يقول ولا بأس في ايمانه مع صدقه ولا ينبع التأويل من كل معتدعي إلا بأس أنت أهله وأنت صادق أن يتؤكد أمر من الأمور الإنسان إذا كان صادق محتاج إلى أن يؤكد كلامه وحالما هو صادق إلا بأس بذلك ولكن قد يهدئ كاذبا ويتاول يتاولون الكلمات التي لها معاني فيقول مثلا كما رؤي عن الامام احمد أنه طردت عليه رجل يطلب احد تلاميذه وهو الاثرم فقال له ليس الاثرم ها هنا ماذا يصنع الاثرم ها هنا هذا تاويل لان ذلك ظالما خاف عليه خاف على الاثرم ان يضره او يخبسه وتعاون بعضهم إذا طرق عليك البيت يطلب أباك أو أخاك عن، وأنت لا تريد أن تقول ليس هو ها هنا وتريد تلك البقعة هذا يسمى تأويل كذلك من التأويلات وإن كانت بعيدة أن يقول مثلا ما رايته والله ما رايته اكيد ما رايته يقول اني قصدت ما قطعت رئته هذا تأويل بعيد اعتبت انه صلى الله عليه وسلم كان مره في سفر فلقيه انسانا وجعل يساله فسال ذلك العرابي امان انتم فقال نحن إن مما هذا عذاء التأويل اي اننا خلقنا من ما لأنهما ينو أن ان يخفره نحن اي سمعنا هذا التاويل لكن عند لا شيء عند القاضي لا ينفع التاويل إذا كان مثلاً عند القاضي والله ما له عندي شيء ما له عندي شيء أراد بذلك بما الذي فأنه يقول أردت والله الذي عندي له شيء ما تفرغ ان تكون نفيه وتفرغ ان تكون موصوله من أن الذي فقال والله ما له عندي شيء اي الذي له عندي شيء هذا ايضا لا ينفع خصوصا اذا كان عند القاضي او انه يريد خلاف ما حدث عليه هذا معنى ولا ينفع التاويل من كل معتدي ثم يقول حرم وقيلت ره يمينا أبمن سوى الله أسوى الإله أهله أشنجت أولم تكيد ورد التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهله بآبائكم ولا تهله بالانداد ولا تهرفوا بالله إلا وأنتم صادقون وثبت أيضا أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرت فيقول ها هنا حرم يمينا بما سوى الله وكيلة رأى والثواب التحريم إذا كان شركا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرت يحدث كثيرا أن بعض الزهلة يحدثون فيقول بأبي أو بتربة أبي أو بأبوي أو يعانف مثلا بشرفي أو بشرفي أو برتبتي أو بمنزلتي أو بحياتي أو بحياتك أو فلان هذا حرف بغير الله فضلا عن أي أهلفة بالأنجاز حتى أهلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن بعضهم يقول بالنبي عليك بالنبي أفعل كذا بالنبي اني صادق هذا أيضا حرف بغير الله حرم يمينا بما سوى الإله ألف أسندت أو لن تقيد إذا أسندت غير الله فإنها حرام أبل تكون شركا ولا يجب التكفير أمن في حالف سوى حالف بالله ربي موجدي هكذا ذكروا هل إذا حلف بغير الله وكان كاذبا هل عليه كفارة أذكر أنها لا تجب كفارة هذا من أقول إلا يجب التكفير من هم في حالفهم سواء بالله إنما كفارة على من حلف بالله ولكن ورد انه صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله فجعل ذلك كفاره لانه لما حلف بهذه الاصنام كان ذلك شركا فيبادر ويجدد التوحيد حتى لا يكون معظما لتلك الامداد ونهولها وهكذا لو حلف بالاموات والاوليه اذا قال بالسيد البدوي او بالسيده زينب او بالحسين او بعلي او نحو ذلك فكفرته ان يوحد الله تعالى اين كفر هذا والله عالم صلى الله على محمد